فَلَمَّا جَاءَ أَمُورَ جَعَلْنَا عَالِيَاتٍ دَاقِقًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِنَّ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ انعبدي انا فرعون قال يا قوم الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارىكم من محيط ويا قوم يوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنت وما أذى عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء الحليم عجيب. قال يا قوم يا ريت كنت على بيله من ربي ورزقني من رزق الحسن وما. الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله عليه توفكلت وانيه